السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وجاء زيادات في هذا الحديث منها كلها في النار إلا واحدة هذه الفرق الأصل فيها أنها فرق عقدية وذلك أن الانحراف في الناس يمكن أن يقسم إلى قسمين إلى انحراف سلوكي وانحراف عقدي الانحراف السلوكي فعل المعاصي وترك الواجبات كما يشرب الخمر أو يسرق أو يعق والديه أو يترك الصيام أو يسب أو يقذف أو يرشي أو يرتشي هذا كله انحراف سلوكي وانحراف عقدي هي البدع. بأنواع هذا كله انحراف عقدي وقد يصل الانحراف العقدي إلى الكفر والعياذ بالله إذا زاد هذا الانحراف وإذا زاد هذا الانحراف العقدي انتقل إلى هوة أخرى وأنه يخرج من 73 فرقة إلى خارج ملة الإسلام وهما يسمى بالردة ونحن اليوم مع فرقة سنتكلم عنها من هذه الفرق المنحرفة فيها انحراف عقدي عظيم جدا بحيث انها خرجت من ملة الاسلام وفيها انحراف سلوكي وهو لم تخرج به من الإسلام الاسلام ولكنها ما زالت تحت يعني الإسلام في دائرة الاسلام ولكنها منحرفة و سأفصل القول بقدر المستطاع بحيث أني لا أضايقكم ولا أخذ من وقتكم الشيء الكثير في الكلام عن هذه الفرقة من باب التحذير ولذلك التصحيح العقائدي وبيان ذلك أهم بكثير من تصحيح الأعمال الظاهرة هذه الفرقة التي نتكلم عنها هي المشورة لفرقة الصوفية أو المتصوفة واحدهم يقال له صوفي وهذه التسمية تسمية صوفي أو متصوفة أو صوفية آه يعني آه الله أعلم من أين جاءت لأنهم أنفسهم مختلفون من أين جاءت هذه الكلمة حتى الذين تكلموا عنه في الكتب لم يصلوا إلى نتيجة في هذه الكلمة من أين جاءت فالبعض قال الصوفي من لبس الصوف لأنهم يلبسون الصوف فاذا قيلهم صوفية ولكن هذا ليس خاصا بهم لبس الصوف ليس خاصا بهم غيرهم أيضا يلبس الصوف فلماذا سموهم بالصوفية وقال بعضهم الصوفية من الصفة نسبة إلى الصفة يعني عباد الصحابة الذين كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أهل الصفة فقال صوفية نسبة إلى أهل الصفة وقال بعضهم نسبة إلى صوفا وهي قبيلة جاهلية ينتسبون إليها أو رجل من أهل الجاهلية يقال له صوفي فينتسبون إليه وقال بعضهم الصوفية من الصفاء صفت أرواحهم فقيل لهم صوفية وقال آخر هي كلمة غير عربية أصلا وإنما هي أصلها كلمة يونانية ثيا صوفية أي أهل الحكمة فأخذ هذا الكلام من الحكمة فثموا صوفية معربة من كلام اليونانيين على كل حال كلمات كثيرة في معنى الصوفية وليس شيء منها يستقيم من حيث اللغة العربية ومن حيث الاشتقاق ولذلك لا يهمنا كثيرا من أين جاءت هذه التسمية وإن كان كثير من الصوفية يقولون من لبس الصوف يعني جاءت هذه وبعضهم يقولون من أهل الصفة ولكن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف وكان يلبس غير الصوف بل أكثر لبسه غير الصوف صلى الله عليه وسلم كما كان يلبس الحبرة صلى الله عليه وسلم وكان يلبس القطن والكتان صلوات ربي وسلامه عليه فلم يكن أكثر لباسه من الصوف فضلا أن يكون لباسه كله الصوف لم يكن هكذا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا لا يهمنا كثيرا من أين جاءت الكلمة أو, ما أو إلى ماذا ترجع هذا لا يهمنا كثيرا يهمنا حالهم اليوم أقائدهم ويمكن تقسيمه من خلال قراءاتي في كتبهم وكتب, وكتب الردين عليهم من خلال ذلك أرى العلم عند الله تبارك وتعالى أن الصوفية يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هم الزهاد من سلفنا الصالح عرفوا بالزهدي وترك هذه الدنيا والاقبال على الآخرة واشتهروا بذلك كأمثال سفيان الثوري الحسن البصري علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب أنا آسف في التقديم والتأخير قدمت سفيانة والحسن على علي وعمر رضي الله عن الجميع ويأتي بعدهم ذنون المصري بشر الحافي السري السقطي الجيلاني عبد القادر الجيلاني يعني هؤلاء وإن اشتهروا بالزهدي وكذا إلا إن المتأخرين منهم يعني ذنون المصري، وإيش الحافي، سري السقطي، وغيرهم. يعني هؤلاء يعني أخذت عليهم بعض المآخذ أما سفيان الثوري كان من العباد العلماء. حسن البصري كان من العباد العلماء. فضلا عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. فهؤلاء من أمة الزهاد العباد رضي الله عنهم اقتداء بالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. المهم. أن هؤلاء نحن نسميهم وبعض وبعضهم يقول لهم صوفية لكن في النهاية شبه اتفاق على صلاح هؤلاء على انتقاد في بعض أفعالهم أعني السري السقطي وبشر الحافي وذنون المصري والجيلاني الإشكال أنه أكثر ما ينسب إليه كذب وزور فإذاك لن أدخله مع هؤلاء أبو القاسم القشيري وعنده بعض الكلمات التي فيها شيء من الانحراف فالقصد أن, أن هؤلاء لنتفق أنهم زهد وليكن عند بعضهم شيء من الانحراف لكن في النهاية عرفوا بالصلاح، عرفوا بالدين عرفوا بالتقوى هذا القسم الأول القسم الثاني وهم أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد وهم المنحرفون وهم الذين قلت في البداية خرجوا من 73 فرقة ليسوا من المسلمين أصلا وحاكم أهل العلم بردتهم كأمثال محي الدين أبن عربي صاحب كتاب الفصوص والفتوحات المكية ومثل الحلاج أبو الحسين منصور الحلاج ومنهم ابن الفارض والتلميثاني والابن سبعين وابن الرومي فهؤلاء وامثالهم ظهرت منهم من انحرافات شديدة جدا وكلام كفري جدا حتى ان الامام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لما ترجم لمحيد دين ابن عربي وهو غير ابي بكر ابن عربي او ابن العربي او بكر ابن العربي وهو القاضي المالكي لكن هذا وهما قريبان يعني في الزمن محي الدين بن عربي الطائي هذا الرجل لما ترجم له الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ذكر بعض شطحاته وانحرافاته فصار يرقعها كما يقال لعله أراد كذا لعله أراد كذا لعله أراد كذا حتى جاء إلى واحدة منها فقال إن لم يكن هذا الكلام كفرا فليس في الدنيا كفر أبدا يعني أن هذا الكلام كفر صريح من هذا الرجل ولذلك أفتى أهل العلم بردته عن دين الله تبارك وتعالى ومنهم ابن الفارض كما قلنا صاحب ديوان المشهور ديوان ابن الفارض ومنهم التلمساني وابن سبعين وابن الرومي والحلاج واختلف في بعضهم كالجنيد وأبي يزيد البستامي ورابع العدويه هل هؤلاء منهم أو ليسوا منهم مختلفون في بعضهم قال هؤلاء رجال صالحون أعني الجنيد وأعني البصامى وأعني رابعة العدوية ولكن نسب إليهم شيء من الكفر بل كثير من الكفر فياك عدو من هؤلاء وبعضهم قال هم منهم فالعلم عند الله تبارك وتعالى وأمرهم إلى الله جل وعلا ولا يهمنا إن كانوا منهم أو لم يكونوا منهم المهم عندنا هو إنكار القول وأما القائل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون تاب قبل موته أو لم يتب ألمه عند الله تبارك وتعالى وقد يدخل مع هؤلاء في شطحاتهم وانحرافاتهم آخرون كمثل أحمد الرفاعي وأبي حامد الغزالي وغيرهم وعبد العزيز الدباغ وغيرهم من هؤلاء الذين اشتهروا أيضا بالانحراف على كل حال القسم الثاني إذن هم الذين تجاوزوا الحد وقالوا بالكفر الصريح وإذاك الحلاج مثلا كان يقول أنا الله أعوذ بالله أنا أقولها الآن وأشعر يعني في جسمي يقول أنا الله وهذا يعني من علماء أو من أهل أندلس في ذلك الوقت فاجتمع علماء الأندلس في تلك الفترة وحكموا بردته إجماع من علماء ذلك الزمان أفتغ بردة هذا الرجل الحلاج وقتل على الشرك ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين ويقول أنا الله والعياذ بالله وآخر يقول ما في الجبة إلا الله والثالث يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني والرابع يقول وما الله وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي كلام خطير جدا تعال الله عما يقول هؤلاء السفهاء لكن على كل حال هذه الطائفة الثالثة وبقي الطائفة الثانية وهي الوسط أنا تكلمت عن الطائفة الأولى وهم الزهاد ثم انتقلت إلى الطائفة الثالثة وهم الأقرب إلى الإلحاد وفيهم ملحدون كثر ثم الطائفة الثالث الثانية الوسط بين هؤلاء وهؤلاء ومن يسمون بأهل الموالدي وأهل الشيش وهو الضرب على في البطن وضرب الدفوف والرقص وغير ذلك من الأمور وسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تبارك وتعالى لكننا طالما أننا بدأنا بهذا الموضوع فلنبدأ بأخبثهم. وليس الزهاد عني إنهم خبثاء ولكن أعني بأخبثهم الطائفتين الثانية والثالثة بأخبثهما ألو هي طائفة من يقول بحلو الاتحاد وأنا جئت بأمثلة وإلا الكلام في هذا يطول وأنا لا أريد أن أخذ من أوقاتكم الشيء الكثير هذه أمثلة لهذه الأمور أنا الآن معي كتاب فصوص الحكم ويسمى بالفصوص هذا الكتاب اسمه الفصوص وهو لمحي الدين ابن عربي هذا كتابه وهو تحقيق طبعا مكتوب في هذا الكتاب في المقدمة فصوص الحكم للشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي المتوفى سنة 6, 638 من الهجرة وبقلم ابو العلاء عفيفي دكتور في الفلسفة في جامعة كيمبرينج والناشد دار الكتاب العربي في بيروت اخترت لكم بعض المواضيع في هذا الكتاب وان شاء الله اخي ابو عمر يعني يصورها لكم بعد ذلك ويضيفها إلى الشريط لكن أقرأها الان لكم ففي هذه الفصوص كتاب الفصوص الجزء الاول صفحة 69 يقول ولذلك قال الحمد لله رب العالمين أي إليه يرجع عواقب الثناء فهو المثنى والمثنى عليه هذا يدل على وحدة الوجود المثنى هو المثنى عليه وهنا يقول في صفحة 80 أيضا في الجزء الأول فص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية يقول إنما سمي الخليل خليلا لتخلله وحصره جميع ما اتصفت به الذات الإلهية يقول إبراهيم له جميع صفات الذات الإلهية وهنا يقول ابن العربي أو ابن عربي محي الدين في صفحة 110 من الجزء الأول يقول واعلم أنه لما أطلعني الحق وأشهدني أعيان رسله عليهم السلام وأنبيائه كلهم البشريين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في مشهد أقمته, أو نعم أقمته فيه بقرطبة سنة 86 وخمسمائة ما كلمني أحد من تلك الطائفة إلا هود عليه السلام فإنه أخبرني بسبب جمعيتهم ورأيته رجلا ضخما من الرجال حسن الصورة لطيف المحاورة عارفا بالأمور كاشفا لها ودليل على كشفه لها قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذا يقول هنا أنه التقى بالأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليه وتكلم معه هود عليه السلام وهنا أيضا في الجزء الأول صفحة مائتين وواحد ماذا يقول عن فرعون يقول لما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك يقول فقالت لفرعون في حق موسى إنه قرة عين لي ولك قال فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل لها كما قلنا وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئا من الآثام والإسلام يجب ما قبله وجعله آية على عنايتي سبحانه بمن شاء حتى لا ييأس أحد من رحمة الله طور الآن يدعي إيمان فرعون أن فرعون آمن بالله تبارك وتعالى يقول هنا في صفحة 211 يقول فلم يتيقن فرعون بالهلاك إذ آمن بخلاف المحتضر حتى لا يلحق به فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقن بالنجات، فكان كما تيقن لكن على غير الصورة التي أراد فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجى بدنه كما قال الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يدعي إيمان فرعون والله سبحانه وتعالى يقول الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين وهنا يقول هذا الخبيث أو بكر ابن العربي أو ابن عربي محيد دين بن عربي عفوا يقول فمن قربه أو فمن قربه أنه تجلى له في مطلوبه وهو لا يعلم يعني موسى قال كنار موسى رآها عين حاجته وهو الإله ولكن ليس يدريه يعقول الذي تجلى لموسى عند الـ الـ النار هو الله جل وعلا وكان يظنها موسى نارا ولكنها الله والعياذ بالله هذا مثال لابن عربي الدين الطائي أما ابن الفارض صاحب الديوان المشهور عمر ابن الفارض فهذا الكتاب لا تظهر يعني علامات على ظهر وجه الصفحة الأولى ولكن تظهر على الكعب هنا وهذا هو الديوان ابن الفارض في هذا يقول كما يقول ابن العربي في الحلول والاتحاد والعياذ بالله ووحدة الوجود يقول ابن الفارض صفحة 28 في قصيدته التائية تسمى يقول ولا غروة أن صلى الإمام إلي أن ثوت في فؤادي وهي قبلة قبلتي وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمرتي لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها صلتي كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي وما كان لي صلى سوايا ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي هذا كلام لابن الفارض ويقول هنا عن الذات الإلهية والعياذ بالله يقول ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حوى قبل حكم الأمومتي. فهام بها كيما يكون بها أبا ويظهر بالزوجين حكم بنوتي وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعتي ففي مرة اللبنة وأخرى بثينته وآوية أخرى وآوية تدعى بعزة عزتي وما القوم غيري في هواها وإنما ظهرت لهم ظهرت لهم للبس في كل هيئتي ففي مرة قيسا وأخرى كثيرا وآونة أبدو جميلة بثينتي ويقول هنا كذلك في صفحة 38 عليها مجازي سلام فإنما حقيقته مني إلي تحيتي وحدة الوجود هذه كلمات هذا الرجل وهو ابن الفارض ومثل كما قلنا ما نقل عن الحلاج أنه قال أنا الله والعياذ بالله وأذكر لكم طرفة وقعت لي في يوم من الأيام في الحج أنه خبضني سنة ثمان وثمانين سعمائة بعد الألف بعد المصيبة التي قام بها الإيرانيون في الحج عندما عملوا مظاهرات وكذا السنة التي بعدها فأذكر أني كنت في الحج وكنا في اليوم أظن السادس أو السابع من ذي الحجة فيما أظن أظن السادس من ذي الحجة وكنا جالسين في سطح الحرم وكان معي أخي خالد الصميعي أبو سالم حفظه الله تبارك وتعالى كنا جالسين فوق السطح نتحدث نتأمل مهم أذكر هذا فأذكر من طرائف الأمور أن رجل كبير في السن مصري الجنسية أظن عمره قد تجاوز السبعين فالمهم هذا الرجل سأل سؤالا عن الطواف ولا أدني الآن ما هو السؤال يعني لأن أخي خالد لأن أخي خالد هو الذي أجابه فأنا لا أذكر السؤال تماما لكن عن أحكام الطواف ف و وخالد يجيبه الرجل انتفض هكذا انتفض فانا استغربت من انتفاضه فقلت له ما لك فقال لي بلهجته المصري هو رجل بسيط يعني قال لي بلهجته المصري ما فيش حاجة قلت له كيف ما فيش حاجة لماذا تنتفض هكذا لماذا انتفضت هكذا فغضب علي وقال لي ما قلت لك ما فيش حاجة يعني نظرني فأنا لما رأيته نظرني قلت في المثال عندنا في الكويت يقول قابل الصياح بالصيحة فأنا زرته وقلت ليش تفعل كذي لماذا تفعل هكذا فهدأ فقال لي شوف يبني أصل بتوع الحقيقة لما بيتصلب ربنا تجيهم حاجات زي كده قلت له ايش هالكلام إيش بتوع الحقيقة وإيش يتصلب ربهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع له هذا الصحابة رضي الله عنه ما وقع لهم هذا فبدأت أنصحه وأبين له أن هذا الكلام غير صحيح هو إنسان بسيط جدا لكن لما صرخ علي وصرخت عليه وأن الناس الذين حولنا بدأوا يقتربون منا، فصار تجمع قريبا منا. يعني قريب من خمسين شخص تجمعوا علينا عملنا دائرة هكذا وأنا أنصحه وأبين له شوي جاء رجلان يلبسان الإحرام نحن ما كنا نلبس الإحرام كنا متمتعين كنا في ثيابنا هذه فجاء اثنان عليهما لباس الإحرام فدخل وسط التجمع جلس أول شيء يعني بيني وبينهما يعني سنتيمترات يعني أول شيء قابلاني ورآني أنصح هذا الرجل وأقول له ابتعد عن هذه الأشياء ولا تجوز ولا كذا ولا كذا فقال لي أحدهما أنت ما تؤمن بكرامات الأولياء قلت له نعم هما من, من السوريين فقال لي أنت ما تؤمن بكرامات الأولياء قلت له بلى أؤمن بكرامات الأولياء لكن لا أؤمن بخزعبلات وزندقت بعضهم قال لي مثل إيش لا أؤمن بمن يقول أنا الله كالحلاج ولا أؤمن بمن يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي أنا لا أؤمن بمن يقول سبحاني سبحاني ما أغضم شاني أنا لا أؤمن من يقول ما في الجبة إلا الله هؤلاء عندي زنادق قال لي مشكلتكم أنكم لا تفهمون أحدهما قال لي مشكلتكم أنكم لا تفهمون. قلت فهمني. قال هل تدري لماذا قال الحلاج أنا الله؟ قلت له بيجلي. قال الحلاج وهذا أنقول لكم كما وقع. وأخي خالد إن شاء الله يذكر. فقال لي الحلاج صار مجنونا لمدة دقيقة. فقال أنا الله. ثم رجع له عقله أتحاسبون المجنون؟ وهم يسمونه الفناء والاصطلام وما أدري إيش من التسميات التي يسمون بها مثل هذه الأفعال فالمهم قال فناء في الله فقال مثل هذا الكلام أتحاسبونه على هذا؟ قلت له أنت تصدق هذا؟ أنه صار مجنونا لمدة دقيقة ثم عاد له عقله وقال هذا الكلام فترة الجنون؟ صدق هذا قال نعم صدقوا هذا والدليل قلت له ما الدليل قال الدليل أنه لما قتلوه خرج الدم من رقبته يعني لما ضربوه بالسيف خرج الدم من رقبته وكثب على الجدار الله فهذا دليل على أن الرجل موحد وقدر الله سبحانه وتعالى أنني قبل هذه الجلسة به شهر أسبوعين قريب يعني الوقت قريب جدا كنت ق قرأتو كلام لشيخ سلطان تيمية طرح عليه مثل هذا الكلام وهو أنه قال لشيخ سلطان تيمية الحلاج على يعني صواب بدليل أنه لما قتل كتب على الجدار الله بدمه قال شيخ سلطان تيمية هذا دليل على خبثه لأنه لا يكتب اسم الله بالنجاسات إلا رجل خبيث حتى في مماته ولا الله فقلت له ذلك الكلام يعني ما ما قاله شيخ سوى ابن قلت له ولكن ما نسبته إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى قلت له هذا الدين على خبثه وإلا كيف يكتب اسم الله بالنجاسات ثم قال له صاحبه لأنهما اثنين اثنان فقال أحدهم للآخر وري شي كرامة قلت كيف يوريني شي كرامة قال لي وري شي كرامة قلت له انت ليش ما توريني لماذا هو لماذا انت لا توريني لماذا هو الذي يديني الكرامة انت لماذا لا توريني؟ قال ان في اول الطريق ما وصلت هذا وصل فالتفتت الى الثاني الذي وصل قلت له وصلت قال انا وصلت قلت عندك كرامات قال طبعا قلت ما هي الكرامات التي عندك قال يعني ديني شي شبرية يعني سكين ودخلوها في بطني وأخرجوها من ظهري قلت له نحن في الحرم من أين آتك بشبرية يعني بالحرم وفي ذلك اليوم في تلك السنة يعني بعد ثورة الإيرانيين والعياذ بالله وخبثهم وفعلهم ما فعلوه في الحج كانوا يفتشون كل داخل قلت كيف أدخل سكينا إلى الحرم قال طيب ما في مشكلة اعمل لي نار الحين في الحرم وأنا أدخل وأخرج لا يصيبني منها شيء قلت كذلك هذا لا يمكن شوف لي شيء معقول يعني يمكن أن تظهر فيه كرامتك قال أي شيء أعمل لك أنا. فأذكر كان عندي قلم رصاص من هذا الذي تبديل رأسه حاد جدا فأعطيته القلم أذكري قلت أنا هذا القلم أدخله في بطنك وأخرجه من ظهرك الآن أمامنا فأذكر تماما أخذ القلم يلمس هذا الرأس القلم بيده بيصبعه هكذا بدل رماه رماه هكذا ما سلمني إياه رماه وقال لا لا ما يصلح هذا مش هد قلت له طيب أنتم أهل الخطوة قال نعم قلت له الآن أمامنا كلنا الآن الآن التجمع صار يمكن أكثر من خمسين الذين حوله الآن وحولوا نتناقش وكذا أنا حتى خفت <تصفيق> قلت الآن يمسكون بنا <تصفيق> طيب فالمهم قلت له حب الحجر وتعال كان زحام على الحجر قلت أنتم أهل الخطوة تقفز الآن حب الحجر ونحن نراك أشر لنا ونحن نراك وارجع إلينا الآن فقال لي لا شوف هذه لسه ما وصلت لها أنا يعني هذه الكرامة أنا في أول طريق أو في وسط الطريق المهم هذه لم أصل إليها فأحنا لما رأيت الناس تجمعوا كثيرا وكذا والكلام خلاص انتهى يعني قلت كل ما عندي تقريبا وقال كل ما عنده فقلت لهم أيها الناس انفضوا الآن وقلت له أريدك بكلمة بيني وبينك هذا الذي عنده كرامات قال طيب فأذكر أخذته وطفت معه نص شوط على سطح الكعبة سطح المسجد فصلنا نمشي وكيسارت أوكلمه وقلت ألا تتق الله ما هذا اللي سفعله ما فعله الصحابة ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أمة الإسلام لماذا تفعلون هكذا تضع شبرية وتشبنار وكذا وهذه العقائد الفاسدة وكذا وتدافع عن المفسدين وكذا فقال لا هذا من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فاذكر أني ذكرته بالله و قلت له اتق الله لا يجوز مثل هذا الكلام وكذا المهم قال لي جزاك الله خير وانصرف والله اعلم ماذا حدث له بعد ذلك فهذه يعني على ذكر الحلاج وما قام به في هذا الامر وهو قوله انا الله والعياذ بالله على كل ما أطلت عليكم سامحوني ولكن هذه مقدمة في القسم الاول وهم اهل وحدة الوجود او اهل الحلول والاتحاد وهو كما قلت أفتى علماء الإسلام بكفرهم وردتهم أما القسم الثاني وهم أهل الكرامات وأهل التخرصات وأهل العبث حقيقة شيء عجيب جدا ستسمعونه لا أقول هذا لمجرد التشويق ولكن أقول هذا من باب الحقيقة ولكن لأن الوقت ضاق نقف هنا والله أعلا وأعلم